لا يسمع العلم من السيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبهما السعين على أمور الجل والدين وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد أما بعد يقول رب العزة جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسرتهم لؤلؤا منثورا وَإِذَا وَأَيْتَ ثَمَّ وَأَيْتَ نَعِيمَ وَمُلْكًا كَبِيرًا عَلَيْهِمْ ثِيابُ صُدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقُوا وَحُلُّ أَسَائِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَحُلُ أساور من في ضب وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعئكم مشكورا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 وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا إِنَّهَا غَلاَئِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ غُرَّاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا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 ويل يوم إذ لل مكذبين ألم نجعل الأرض كفاة أحياء وموات وجعلنا فيها رواسي شامخات وأس قيناكم ما أنفروتا ويل يومئذ للمكذبين إن طلقوا إلى ما كنتم به تكذبون إن إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمال صفر ويل يومئذ للمكذبين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 فَكِيدٌ وَهِلُوا يَوْمَ إِذِ الْمُكْذِبِينَ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي غِلَالٍ وَعْيُونٍ وَفَوَاكِهَا مِمَّا يَشْتَهُونَ قُلُوا أَشْرَبُوا ما كنتم تعملون ان كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين قولوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ بَلِ أَيَّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ وَحَائِنٌ <تصفيق> عَلَى مركي نصورة بوركة صوبان قد حينيناي هات إلي اوغو ورنتي وحا أبال إيله اوغو تلقلي بارياسة سبب مغلوف مايو راعة وحي اوغ غيبب بغن كلابين نكسو سكيني هل كينو مرييني وحاوي اده جلو اده جاية بارياسة او جنة يدد كوا بيقى ياسده يواجيهين يبقر توليه يهاجتان قفل اركاب الملئ قاره ويوانتا الوصف قال تعالى خدروه يلي سبحانه ويطوفوا واحا عليهم على الابهار ان الابرار يشربون ان وليد بصعنا ويطوفوا واحا عليهم على الابهار بارك. لنبا وحدي مانا يعمل يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موض مركب يبعينا ناسا وحيا الوحدي مانا يعمل وخلودكا جيري لآنتا ولسا إيا وحا جنة إيا جنة إيا وحوة لنبا واطبة إيا وحا الله وارنا يوهو اللي مز وحا ويوهو اللي يرى يهانا ايان وحا زبا مرعا ايا ودب عي أمد الكود ببدل ما أما يقوذه ويجلع أي شيء سره دب عي هو حسن أيامه كل خوي المذود يجوكس ويدو فوحة وريجا عليهم بارياس للخدمة أدل أودي والجانو من الباقو وريجا سنايا مخلذون من المذود الأوريج ولا إذا رأيتهم هذاب وروح يا يشيل يا جمال هركي كجاريت حسيتهم واحد ميلش النوريش لقولوا أنجو هرك منصورا لا تربي يا نوريش كيوفا يا في كجرتو أي النال والبكان نوريش فلكا سينوكاش كين دونا جندي انتا الجنة دي لانتا يميل والبكات جوغان تبكى اهل الجنة او ود اديكا ايان كلكا جوهر لصيري فادمودا قرح بياتي رب النانت اذا رأيتهم حداد ميلش ملشا اراجتك حسبتهم ملشا اديكا ايان واحد ام لين لؤلوا ان جوهر حقا يشد ايان مغافادي قرح بياتي برقي يدلالك منصورا لصيري رب النانت كلكا واحد حابته ويديسي عليه ثلاثة وسلام هذا هو أيه جوهر أيها المنصورة هو اللو أذيك يا سوء هو الأذيك يا أيها جوهر الجوهر للفردية هو ديه هو اللو أذيك يا محضو مريسي هو إله ما كفتك يا رسول تيه دفع داد إنت باي ملت بدي هاي أرح دارة تعالى فدوروا إلى وإله رأيت هجا دارك ثمم أشهر في جنة ذا خأيت وحد أركيسا نعيما بقر نعيما برواقو، إياه ملكا بقرصية كبيرة موس، وهاحديثك سجنائي، خصور كينو إلى عليه ثلاثة وثلاث، إن أهل الجنة، إن أقل أهل الجنة منزلة، منزلة، بس كما عنها جنة اللقيين عيقق أو جرعة هوسية، وعم الفيديس الله يه أدميذي كمان لا، كمان لا إن أقل أهل الجنة منزلة. من له قدر الدنيا وعشرة أمتالك متى الدنيا دا يتضلاب كذا إلا هاي سف كاساءه يرؤوه وخيج كلها كوة هو قيمه قيمة سرماشة كولا كوة مركا انت من السبوة دا رجل هدا يقان هذا الاشتراكس افكالي واحا ورانا ايا قمتو نفسي عادي اخي افكال نفسي عادي ماها ووزولي كتابكو فهو يا دغنمي يا عنق يا وحا لغينايا بقول قفنت فجير بقول قفنت فجيرتال لغينايا واذا رايت هداه رك ثم نشف جناتها هايت وحا اركيتها نعيم البروقه الذي الماء كريم حديث قلت يا قوس اورى وحا ربي جل وعلا اعدت لعبادي الصالحين ادومها يسوسو دو وحا دربي ما لا عينن رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر kul gabar waqaan la tilmaanay karin iyadoo qorto iyo aad u ballaran oo ninka ugu murmiisa هاي أيام saban laab ka dhinta uu daggan yahay ayaa meeshii jira khayta uu hadarki leh naciiman barwaqaan la tilmaanay karin iyadoo mulka boqortooyada kabiiran wi markoodi markaa la tilmaanay aaliyahum waxa baariyasha u soo يا ويس تبرق في أكيد لبذا بخُلُر ويس تبرقون يا خُلُر ويس تبرقين في أبغين لجس سيجاء مل وعذبوا يا سندس لبذا بوايت هاي وهو حرير جري عسل مت بكيد من الدوجي هاي حاجة بيهاي يا أذك تاسع كرك وهذا كمغني قل كأليهم بالو يري مركب برق قايد بشر هذا سركم غذلوه شجري وعينيهم مغمصرين وعيشوا دبيان سود الفول لغوما ترين اما دوش وضا ساركا موقان ايسا قروح دا اولا يوقادانا يانبا لغو شاكل حاليا هون با رياسا دوش وضا ساروحا فيابو سندوسين حرير جلئسن باركاد تاسو خومرين سندوس كاسو خومرين دوغاء ايقا واستبرق مت أدك لابدو بحرير وي حيرتي باكل كان نوع جلئسن نالي نوع أدك مالي وحلو مايو كل كان مايسا حقي قرثر أسود يقعدنايان، وقوله والله مريمة، الثاورة صعدا اللهم مريمة، سأصوم من زبلة الأجل جسمي يوم هذا كهرنا واحد نقصو مرناي، في صورة الكهف، واحد نقصو مرناي يحلون فيها من الثاورة من ذهبي، وفي صورة فاضرنا واحد نقصو مرناي يحلون فيها من ذهبي، يحلون فيها الثاورة من ذهبي والوليان، فالقويح واحد بين أيامها umrta haba la sheegay oo mar halkaan fidan lagu sheegay oo mar la sheegay jawhar kulka waxaad arkay taas saddexde nooc oo ay qaadanayaan faa'ada la qaboo ama jidimahay ay qablaan xirnaayaan lacag weeyey qaar dahab weeyey qaar jawhar weeyey qaar hadii la doono halay ku samayoo halay ku daro oo saddexdiisey baa ka oo haythu ka tiran hanaka la qatil hayt kun badasen kulka wasa iyagu doona wuxuu loo waxaa lagu marima oo aratir iyo dhar loo fiya asawira faaday gacanta ku xidhan iyadimid waagada way dunfilatin la aqaf wasaqahumuhu warabiy khabbum ila rabbigood sarabum wax la aqo tahuran wargal leh tahaha إن المهد غير أدبي هذا مركب يتجوعله واحد ظاهر يمنعه لكن على رأسي أن مركب تجسنه غضب نشوف إيش بدله وسحرية كهذه موجود نجسنه غضب وعندب كي ما نعيه إني جسده نقوله عيا وعنصده يمنعه ظاهر كهشي يجيبه معي على رأسه دوستة ينجلسون ما يجون سحرية كهذه المال وعندم بيجي ذا هو دع دع عيا كل كولي جي ليش كنا واضح لعذنا ظاهر وهو دوعو قال ان بدلني وحاس الربي ورابي وصغوه بحو ربي بارياس ربهم الى ربك ترابا وحل عبود طهورا ظاهر مما بدلوه ظاهر مما دي زوجته انت مرجع انت كان هذا يخوئذهم كواهدوات كواهسين جزان أبها القد والليدين أبها القدية واحطا ما يسين بالليدين كان أبها القدية وإنا بحسنة الوحي سماية يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شرهم مستطيرا ويطعمون الطعام على حبهم مسكين ويتيما واصيرا إنما نبقلكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا kooga dadan saxayna u qaadan way dibo dambay oo fiin halay ka baqaayeen waxay u baahanyihiin 30 jireen ila jaayliya dad 40 bay ku darsade masakiintay u dad ci jireen ixlaas bayna waxa uu sameeyay jireen arinhii dib ugu noqol kooga saaray biiras tahna inaa da وَقَالَ سعيك عمل كني ومحون لرضي البارئ نمي اسميثن مشكورا حقا بالميد لين كما هذا نقو ليكو امانا بابلوكان هيستا وكان شكري كبير بقيمه بغناو عملكني مشكرا الميد لين كا هذا في, في عليك أول بأومضي وحلقت صي أي أولي وح ربي إيمان وغت لجلن قن إليه مركاس ربي رسولك عليه سلطة وسلف قل كرسولك قن الآن ثاركوا وأنتم أمد الله ذو حدة أشادو أي دب وياه مغلي وياه قل كاس عليه سلطة وسلف أرحم أنجيل قل كاس آيات النعان وقل يفصل يضع إن يديش اللوجد الجيني اللوجس بر الجيني قال تعالى خبواه إننا جباه نحن أنج أي أن نزلنا ددجيني عليك أذيك الرسول كأدوش هذا القرآن أنك تقود الجيني هذيكو إرادين عن قرآن كمسوا دجين أما سحر يؤثر يوحكوش أغان وحايدك هوجل قنن كبحورك هذا إنه أنك إباه نحن أنك توكيد وي أي أن نزلنا ددجيني عليك أذيك الرسول كأدوش هذا القرآن أبعا نكود الجيني مستر كاليوشي أكي أرك تنزيلا ددجين فاسبرد القاضو لحكم ربك خبك قرنقك في انت لحكم ربك اللي بي احتماسات فهوه يوحاً دعا يأجيبك دعا يحكم حبيبه يكون دعا وذل قادة حكم كتابة عيها أوراني وكان إيمان لآنتي سيلا هبا حكومي إيمان لآنتي سيخير لآنتي سيخير لآنتي سيخير كيسا وحسبنا ذي ألقى الله والقدر الله المحفوظ كان يقول جيدو إيه هذا الغاضو فلا بادو وحاول حكم كلبها لا يسأل المرين هاي وقيامة لا تكاية هو أن يأتها أرجونا أما ويسوها نونا أما ويأتها إقابة إنت اللي يقار وقت يحكم كاسها كدل قادو فاصبر دل قاد الرسول كسرفت له جنيه وحكا معي يؤد دل قادو وحي لها قدر إنيه حكم كلبها يقابها إيه قيامة إنت اللي يقارنا دل قادو كموا ما قلبت قوارت اللي كرفيقها وراني توقفي ألا قدر إيمانا يه فاصبر دل قادو لحكم ربك مركا لامتو قايهي نقني الى حكم ربك خبي لحكمك انت لغا غارو قيامه ودونك امدا لوكله ساري انت لغا غارو دم ولا تضحه تلييري منهم اسوا غارده عاصيالكا كميجهي عاصم ان كندن دي غبرنا اصببني طبيعاء او كفورا قال لما بدلها وليد بن مغيره ربما من با رسول كوزو غنتاي اني وي عياده دو فلاليان بيدمعين لا بدوا ذي ويسوقه يبصده، أتبعه كان فاره من كهولة دفترها بوها، هو كبير يوحى بغناء، يسوي جبر جسود ياريه، قل <سؤال> ابن وانن كينو سلمان لنداد يدويه إدوه كل قاصر من عليه ثلاث وثلاث، كل قاصر لي أقوم بعثه، وعصفو بربعة مرتين يوحى، يأمر النم يدخل فور، كل شبه اللي عطبة اللي هو إسايا بحرنا اللي هو ويجين مايه هدانا هاي وليد بن المغيرانة مال نوعات كدو انتبار إيا ببار دعانتا اللي هو قلنايا كدابوق ومدى كفري في الهرس لابدا ساو هذا شواء عطبة بن الحقيعة هي الوليد بن لا ييو فالكاة رب يري ولا تضيع تلييري كدو القادة رب حومكيسه وولا تزرع تلييني منهم من المشركين يسوع قال لك ملية آثما دم ببدر لها أصببني غبيعة جبادك وقود أبو بدر كي يلين أو كفورا قال لما بدر لها ولد من المغيرة مالك يوحك وقود أبو بدر لبدر منه تلاقيين ما تخرج مربيك والكل واحد حسق اسم ربك خد جامد يسحصه بصلاتي إيو وتوحيد إيو والتكبير والتحليل صبي قال مجيء يسحُد مكرة صلحة يا واعثيا قرأت إلا ماذا صباح ذين التكو سراد صبح قال أبتين التكو سراد هبين كعري و الليل هبين كغارقين فسبت سجود تكله لله يسجد وصبحت صبيح صو له لله يوتسبيح صو ليلا هبين طويلا دروس وعوي وجه سمية فرلا وأمر زرائية وردية أما الصلاة بيتك شاء تبالله يمس تصبيعها دا صلاة دانا لغفة صراء سببته هو يواجز من صلاة كاملة وقبل صلاة دانا صلاة دانا وغفة صراء يدعو تصبيعها النفسيذنا قبل أن لكوا كريم إلى ذهي واك رسولك إلى عليه صلاة وسلاة كلمتان خفيفتان على اللسان تغذيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العزيز لبأري وعرفك هذه الليوهية كل سهلاً وهذه الميزانك قيام الله صاروا واحد كبعين كران لكن حريسك هذا وإله الرحمن كو جعلانا أيوه لفا دائرين تلقى تصديحي أخرين هذا إيا سلادي هذه الليوهية فصله واذكروا واحد أسطى اسم الربك الربك مجعي الله أكبرتي سلادي الليوهي لنا أيوه بكرة تبت بحدي إيوه وأصيلاً قلبتي ومن الليل هذيك الغاركي فاسجدتك الله لله أن له سجودة واحد اللهو مقعبها يا صلاة أركان باي صلاة دوليه دهي أفعالي أغوال لفضب علي وحق ريو أفكال اللهو ده هدلو يا وحق ديمده لكسان ريو يا وحق أورك إيه النية ده إنتا باوهي له اللي يسود باي ده أركان تهي سجودة أوفي فضل بدا لقوله تعالى باو دليل واسجد واختنب باي لهي سسوك عليه سلاة هو أغرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد هذا هو واحد وليا قوبا يسيوحوها إله كوابورتنا دو دواتي وحد إله وقود دو دهي مركب في سنة إذا وحي ألا الله وقود دواتي أيها أوفض لبدل مركب سارسولكنا تلماموي إلي أغرب ما يكون العبد من ربه أدونك إنت هارس مرض مركب وقود دو يا وحوي وهو ساجد مركب وجبه تلك قوي آيات دي نصدر مقوتيني وسجد لله اسجد ووقف صرف لله ودوه عليه الصلاه والسلام ولا السحابيه وهو نجي جي وباريه ايو كياوي وداكه قيني بدنان تي سي التقوه دي سججنان تيسا مركا الرسول كنو ابل مريته معي مركا فيري بل وحني ويديته وشي اديكو عجبه لنا يو ديشاي ورسولكي صلى عليه وسلم وحن ديبي كرو اديو كو ويدينايا تا هذه قال للمسخله او الرسول كان عربيي كل كان سيري اسالك مرافقتك في الجنة الى ان جننه ما اشد كتشتق له تان دونك رسول في بايابه مركز سيري غير ذلك سؤال كلني اذن الله وأنتاهي انتهى كل كان سيري لا واكلو ان كان دونا يمر ادي الله يكا هذه اليود تري وحني ويديته مرافقتك في الجنه بنقوله مركز الرسول صلى الله عليه وسلم صائم بكثرة السجود واحرك بايدي ويدي في عنقاني وشي تي وها لو غاروا او برسيدو ده بغ ما حد قرا في كلكه اركانت الصلاه افك انت اللي شايهاي اديمك انت اللي سميناي ورك انت اللي لوهيت سجود من بدل كل خاداتك تتفركعوا قد غرانك اذنك اقريوا عا ودنتك يناتو اا كايمي بدل اذن سيدهت ركعته كده او فورويه كده معناها انت السجود بدل تهي واصل رضوين لجذب بدني عين ومن الليل هبين فسجد سجد له لله وسجد وصبيه الله وسكة وتصبيه ليلة هبين فويلا به وقت ولا نباع إبادة اللجوء بوري وقت ولا نواصله للعبادة قال كوقت والباع لعبده إن هؤلاء يحبون عذلة بل ليس جاهز إلا جذب إن يا آخره ودان لهي ويقضي لا كوي و منند جساين بينلى في المامية على تعالى روهين إنها ولاوحك كال يحبون وحج عليههم العدية أبية ددجش بالريبة بعضاء شان زينين بج عليهه ويذون وحيك تجاان راأهم هرت وهدر ماسيه جوبان الدنيا هرية قدا صوبة واي تهي كلكا واحا ويا ماليمت اللو دلليه يهي وراهم هرية كان لغا مجيب كان لغا واحا ويا واحا اللو يهي قيامه ماليمتا علف بيكتاقا يهي ماليمتا علفنوا قيامتي ولله درر سائري حيث يقول يا بتلماما يهي عظيم هوله والناس فيه سيارة مثل مفتوط الفراشبين وماليس دديس هوي دب كن اول و ورسنيه ودبكي ادمو دباحشان کورن کوردا اي حايي ميسي يارير او لاغو دخورداي ميد بدرو غو دك مودا اديم هن والناس فيه صياره مثل مفصوص الفراسلين ويذرون وحي كتغى انها الله هو كوكن يحبون وحي جعليهن العادله يد يددغيسي ويذرون وحي كتغايان وراءهم فرصوده يوما مالين بيشاغه تگينو يو سقيسان تغيرا علف نحن خلقناهم وعاتوا رحماتوده اي انت ماهر للسومري وربت الماما يا سبحانك وهذا هو ربي كما مرميين وعد كلهيته اله هو كما مرمى وهو اد استغنى تامه وصدق الله إذ يقول يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد اي ساجيب همكم وياتي بخلق جديد وما ذلك على الله بالعزيز كل كاله وينمر ما انت انه حق نسم وحده نقلي لكن الله لما كمرنا لحظه لا والله كما مرنا ملكا ربي سبحانه نحن انق ايها خلقناهم ابورنا وشددنا اكينو خوجيني اسرهم سيدها ولي عنده سيدها ايي بوقنها ايي مرقها لكو سو سايو ايي وحلمودايو سو واحد كاتكي اني ما ربي ليه سو ايغودن ما ابورين او سيدهودي اسكو ماركيبيلبوده او بوقنها ادق ايي خوجي مرق عمر يلي او ويغاشينا هدان دوننا بدلنا سويا جم ما بدلنا كرنا أمثالهم كوا والله مثل جنس كرا لكن كذا بعد يعيذ هذا بدن تبدينا بدلته إن كان معيداهم بيج إن كان يجا أبو رج يسكنوا وريج كرا هذانا نحن أنا جا خلقناهم أبو رج عصيال كلهم عرلايا وإن مغل لا وإن مي لا إخاء لا إلى هذيل أنا جا أبو رمي وشهدتنا كينو حوجني أسرهم سادة خاديا ابن خادا أنا جا فعلها ووينو وإذا شينا هذان دونانا بدلنا وأنبدل قادنا إنا يوم أمثالهم إياهم ما هن مثل يالك وترك أيا لها إياهم حاق لها سبدين بدلتهم إن هذه تفسيره صلبي وعدي يوأنو شرقي بيسري مره إقباله شا جيسو يا مره خير جبته ثور دجيسو وسربيا قرآنية نسكح هذا لبربارنا يا في آخر كان أبوها موياته شرته أبوه بغض أوده بينها الجاي والخوف هذا قولنا لا تو، كل كهجرتي لهن أدنى من نقولي، أحمد إلىهن أدنى من قولي، وتربيه، قال تعالى: الدخول إن هذه، هالسواخر آيات كامصورة بس، تبكيت وانوث، وأنا كما ضمبيش، يوعد أذوحل دروي، كم سار روح الرضا اتخذها يشوه، إلى ربي ربي حجي، سبين ودها يش، إلى وضدي سوا سالمتهي، هولي يكلفن ملك. طريق معبد اللاميا ودامر الغش ولا هجاء جاي قاديد دي سحه والملك كل كهف ضدي واسهل انتهى واللامي ينتهى يا ذوقي الإيمان والعمل صالح الصموع والطاعة إلى إن ذم قسوس الذي سياسه إن بقوم يثور راعده إن الإيمان يعمر صالح الله سماده كل فضيه يا هو الملك وكل كهف ضدي وابحث انتهى هذا بقوم أنتم يا وضدي قا فمن شاء الروح الربا استخذها يسوع إلى ربي ربي حبي سبيلا وضع الله وقاده بالإيمان والعمل الثالث والصمع والطاعة او ياسو كل هذا المسيح الذي يقول له يحبه ربه شيئا وهذا النفط هذا هذا المسيح الذي يقوله عن قادة دوني ادميتي هذا الردد كل دوني مركز الهودي يغلق الله والقدر بالوشيئا يا هادنا وهو مقهور والله قهري وهو قربطه بخير نماته وحصور رباليالي كرو مالكسته وحمرتن كرار نماته وما تسألون ربي سبحانه وما يشاؤون غير كلوي دون ما ينددكو اني ودو ما الا أي حدي حدي حدي أي إلا شاء الله اب ان طور ما حد الى كولا دون الله اي سو دماتو ان عن دو في ان دوني كرتا حد ربي كولا دون مفياده دو قيمي مري وخي اديكو ادونتاي حد وخي الله وما تسأون وحد دون ميشان الا شاء الله إلا هاي وحا إنا الدونتان، إنا الدونة مهان من الله ربك حق لقعابده كان وفل إيباءها حدرنا إياها وليجينا أهانا جاء عليما الله أقول بها، إن دون مبيسا إيا دانا حوضا إيا وحي مدنيهين إيا حون يصنبا وحا أيتامييا ولمبو أقول بها أقول بها حكيما الله مامولوناك سنوي وحي أوجيليا شرحيا سيدو أبو رأييي وحي مامولاس الدرجي تأثنو أقول بها كم يرتب بها أغواج يدخل الدوادىء بوالجلياء ما يشاء ده كأور رب صير رحمته بوالجلياء الآن حريسي سمرك الدنيا بلجوجو وعلي والعمل صالح والرب غفر دين توافقين اي أو إيمان يا عمر صوبن كوهنوني الحمد الله أحدك لجيله وصدق الله إذ يقول يؤت الحزمة ما يشاء وما يؤت الحزمة فقدوا خيرا كثيرا خصوصا وحده عليه سلامة وسلام من يريد الله به خيرا يفققه في الدين قلت أدينك ملكا لنولي هاي حد قفك الإيمان والعمل الصالح باللوها فجير رحمة وكجرة حقا ملكا لتقانا المغفرة والربوان أيها لا كل قلت إيمانك كو والكوفة الرحمة كما دينه والكوفة الكرتا. يدخل إبواء قالي ما يشاء وقفك أوربو في غعمتي إلى أن حديث يسجد أدوك قالي عملك وإيمانك يعمل كسالح آخرين الدين الله فيه ربية جنوسية وظالمين ظلمي فلو يلكس أعد إبواء درمي لهم لظالمين وحو ودربي حلاب النار بو ادربي عليما نحنو بسوق واحدا ود سورة المرتب بابلابك سورة المرتبات وصورة ديتو دباتنادو مجعد سورة المرتبات بليرا سورة, سورة والمرتبات أولوغو قولك الصورة دهن، أريج أوجه ريا صورة المرسلات يكون معبان، صورة وصورة مكية والمرسلات، وهو حي كميتهاي، صورة دي رسولك عليه سلطة والسلام، وكل ولا مكة المكرمة، صورة عيدها دي كمتنوي، والمرسلات اللي هو هذا وصورة مكية، وحي لميته ولا ضيعها دي حال يشأنيهاي، صورة دي مكيةها، وعين الدويني ساوي ليس، عقيدة الإسلام كأمرها. وحي آدو باره إساء، آخره وحي موجين إساء، إله قدرة إساء الدلالة وهو إنه اللغو قرنا يأوض إله سي واحدانية دلوه قرته أمورها غايف كيرها بير ملغا إينا إندها الكوهين الله بيته تاباني وحي سورة دكب اللغو دي وركة دقيمة قبادل إنه يكو باراتي ملايكة النوعية الكاميدة ملايكة الله حر شاري بليه ما ملك هذا ملايكة كار قالوا بدير المامر كذا اللهح لساري ولا داسي كل دارتي وحنا لو دارنا جانا وحول في هذا اللى شيء جايو إسمه المرينتة إيشي صاحبهمته وحبابون اللى شيء جي إنه جاي أيه لو دارنا يا هلا إياه عقاب في عذاب اللى شيء جايانا كنا عاصيال كله عيود وحيسورة ذكرك أي شيء وحنا ليش نقول دينا يا عذاب في إعصابي يا وحيد سورة دكسي كيسي أدلة وهوين وكتوسين إيشا يا إنا يا وحناك واهين من ذا كل كهربة أم أبوري فننسو حقمر لبعض سؤاليو أدلة يبلو له برتاي كنزي وحيد سورة دكسي كيسي عصيانك يا وح الله وطلاجلي وحيد سو خلفسيهم يا ذي سورة ذي هرب في هرب لبذا لكن عصيانك وحيد كعب حذي وحير إما شاكرا وإما كفورا إنا اعتدنا للكافرين سلاسل وأغلا وأصير إن تعرفي كرب حضي إن الأغوار يشربون هنا إن تادو في دبي قارتي خلي بالعكس شوي في شيان إن المستضنين في بلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا وشربوا هريان بما كنتم تعملون إن كذلك نجي المحصنين إن تعرفي كرب حضي لكن عزيالك إن تدربت شيء يصير يمد النقل وما تأود وقشيبار عزيالك أيقول الله فجورته لقيه بقى من بس الجيش وحيسورة ذكاه هذا شيء الرماية قبل المجرين فيها واحد على جري مركب القدم يقبلهم واحد يقول قبل هذا شيء والله إلى هويني واحد كأني فما يانه يفعل أو آتيم إيش إيش لوين أنت يدمدك الجلايون باكبطي وحبسرك كنور يكسر جو الدنيا والملك مولده الجلايو دنبك الله سمينا يا قلبي يب مهركه دغايا ككله سمينا يمركه لوق قسنايا قلبي قلبي كل كان واقوفل ما يا الله يقول كلا برانا على قلوبهم ما كانوا يسبون دفكاي سمينا يانبا قلبي غوذي مليريي كل قلبي غو مريرو الله على قلوبهم اي الله على قلوبهم القرآن جرداري الله باب إيوه هو واحد قرأ وقال له وش كان لوائه ونهاذ أول أورن ما جاءنا من بشير ولا نذير أو ندرن ديجت أي ديجي إيشو ملاكتا أي أيودجيس القرآن كوقف كوس هذا وورن لين ما ديجن تدعين تباركو صومرني ألم يأتيكم نذير قالوا بارك جهنم نذير وطيب غير أيام كنا أرتئ إنما شئجا فؤادون الذين يذوها يو لواقع انك دها يوم سنتاسيه لو غدثي والمرسلات عصفا فالعاصفات عسلا والناشرات نسرا فالفارقات فرقا فالملغى اكلفن سنتا دارود ربي كو دارت مفكرينو ستخ راي بهلي قار سنتو والله هذا هو الناس الذي يقوله صدح الدمبان الملايكه يقوله و الله وجه في النظر قوضا وحاوه صفات ملايك في الدبائلها كالليهن با لجاء صفات خدح ايه هوا الكلة نشرقا وحال الله فاطو يدباليه ملايك تباوه اليهن لاكي والمرثالات وحن هرقف ما ايا اسكد بايمانا ايا بماني ايه ندنباليك الالي سيما انتا قطعنا يباها دباليهوه هذا نفرع صفاتي صفاتا عصفقا الليهن نباش دبي لها وحالة شواع في ما خل لبده والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا وين لبده الإفادي وبا اللي كان أول ناشرياتي والين كل خواوي اللي كان اللي ما ذكر دم بيشافا ذا اللي هو وضع فيت أو فالفارقات فرغا يفعل منقياتي ذيك اللي ما بده فاء والجو حوز هدي اللاتي عسكدان اللي ما ظهرنا ووضع دبيله صدق دمنا واملاقيته وعمل كم ملاحظة جاره نادله إيه بكر درت وحثه إنه إذا قال إله مرن وإذا قال إشكود أرتو مرن هو مخلوق إذا قال أرتو قياس مخلوقه كمله إذا قال أرتو قيم جاركوف ليان لبلا مخلج إله دواح ويا حاجة قدرة إله موجين تيسا دوايشك السوقه دواح ويا واحد دوايش اللاجرا يا خفيف كه الموجان حتى أنا وأود إله ومحلي أم موجان إيشا وما لي كثني ما لي كوسعة تو يمننا لغرني اني و وها لميده ملايكه ايادنا هذا البتاك مجيوبه كل كقدره الاله اركسينته الى حق المصالح ليه نفعها اما حق ما شقضي هولها ده مصالح بدن ماكو جيرته وها ملها مثلها اي صبح هي حقها داليا وييده يومها وها كيه اما روبك وايده كل حق النفعي حق القدره توسنته حق السيده بلان بلان waxa lagu wixii ayba سبحانه dhaartay subxaana baa ma gaarane ku celi wax khatar garbu wu in karay wal mursalati baa ku dhaartay rabbiyi subxaanahu aza wa jalla tarayni haba balaga diray urfan iyagoo isla raayyo sanka isku hayo qarar ondaba iyo daahid midna rahay fal الروب يوحو البقاء في dabanaay ayaan ku نشرم في من فالفارقات الملائكة حقيا بعض الك كلا صار تعيان كلا صار تي فرقا فالملقيات الملائكة الدجية أيان كلا صار تي نقرأ القرآن ك محينا قد جينا يان نذلهم رجل داربي بعض إنا يان أو نذلهم وأيضا يان إنما تؤدبنا وحن لا يجلس يا قيام الله جفايوا لواقع مبدع يوا هذا ما ذي تاسي كلك جرم دعيا وحين ما هي نجور مدعيا الله قال تعالى: خذوا وحول رفايلا وقت جيبوا دعيا. النجوم حدقها ومشت لا ترثها. أي بحان ولا بابئيو. وإذا وقت جيبوا دعيا. السماء وعركي فرجت لعبد الله وإذا وقت جيبوا دعيا. الجبال بوره المصفة اللبتي ولا انت أنت لقديك بور يهاب. لا سورة ظاهين كسو مرنى ويسألونك عن الجبال فقل ينصفها ربي نصفا الله بتنايح فكانت هباء من سورة الواقعين كسو مرنى وارث بورها الله بتيوم وإذا وقتي الرسول خصوصي ابذل دري ابؤ دري وقثى اللمدية والله باللمنى يا رسوس لماذا ليه والله باللمنى يا واجندونا وإذا وقتي الرسول الرسوشي وقتها دول أغريو، ومال وقتي هي وقتة ده مثل أغريال لبظة ولا بذي عن لبظة غيود، لبلا مييو، شقلبها الكاتم لي يوم من مارن كذا أجيلك لوم مظلين أيه، ورسوس إماتن كذا، مالنتي لوم مدين أيه، يدنتي اللجلة يا حيوان محي، مالنتي لوم مدين وحوي اللي يوم الفصل، كرضح مالنتي سويس، ووحه كرضح أيه، رسوس هي أماديه لاضري، وحه اللو كرضح أيه. ما الرسوسة ننهو شديد قدنين ووحي للذرة الددوينها قارسين ما الددوينها ملحك هذا الرسوس هي حق الدفرين أنا له كلبها أيها ما لنته ويما لنته لو مدينه يا الرسوسة سورة المائدة ينكس ومرني يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت الغيوب كل كاسا ربي ما لنته أيها ذلك كلبها أيها كهو يلكس ما هي وإلهي إله إلي وما أدراك محاكو أغايسينا ما يوم الفصل كلاباح ما لنتي سواحي تحي محاكو أغايسينا إيا وحا هو يوويل الهوز يبعو حوصوك نادي حدا بدارنو أن لحميلي كريم يوم إذن ما لنتي يوم الفصل إلا كلاباحا إيو للمكذبين كوا يوم الفصل إياه وحا لقا جوابي وفا إذا نجوم لقا بلابو إننا توعدونا لواقع وحا ليدين يبوها يوان باعا إياه برتود دعاء يا مركز سأل باتمت برمود دعاء يا مارن تدودي دباباضي أوحيلي يقارن بدل ميت حدقه باب دعاء لا ترتري إركي أتكلم دلدلالي عذب جار لا طوري موريه اللي بتيه برتود لوائي خصوصا إنت اللي بلمي لي رأي ديني وما ضاق البحايا كالي ما جاءنا من بصيري ولا ندرك إدنا وما إيمان هي ووتر يروح البوشة ويجددين ياكم مرخاتي ومرتوم حمد so maha ayi koga iyo wax naga dambeeyey ila takriye maha ayi bina idin kuna wa hakeeda halka waxa inay maalinkaas ay dhacayso hayaabkiya ma ka gale ayay aragtii ma hayso sayda allah tiigi bay qiyamada dayisa annu jumo xidigaha tamisa la tirtiro albaabiyo iftiinka laga tirtiro iyo oo lanba la tirtir doonaya albaabays wilaa لو أما يا على لي بابا وإذا وقتي الجبار بوريه نصفه تلبثيو لو كان يطلع قادر الله صيرو وإذا وقتي الرسول الرسوسي وقته تلبلا ميو لأي يوم من مالين كذا وجلد الرسوس الله مطلعينها ما الله مطلعيو لماذا لليه الله وقت يوم محي وحوي اليوم الفصلي كرباح مالين تشي يبي يوم ما كرباح هيد عيب اللي ما مقيب جانته ده بدوينها يراعيها الرسول تقصير حقي ويشيكل كذوين هاي راعي تأكل كاسي يجا حقي الديدي وران كأنه سيجواتين وأركين ليوم الفصل كله ضحى مالين في شباب لهم مدين عيا وما أدراك محاكوا رئيسه ما يوم الفصل كله ضحى مالين في سوهو يهاي وين يومه يدل المكذبي عبارة دعسوين وين يومه يدل المكذبي صورة ده جوده هذا واحد من تلنجار مفسرين طبعا لبر هاي بيلين قال واحد يلا ينتري بيا waye er colka sheekad go banan la ino sheego oo ama gudri alla nooga sheekeeyo ama qiyaamo wax la ino do ama galad aba la in arki wayna ino ga sheekayay waynu ku tusnayta waxa sida inta la yeelay wax beeniyay way kaari ku dhacay sidaas ka yeeka ka way marka ka أم فافرين تقادن رالي قال الله وحويا ميد با وح غار لولده ميي وحا لولده ميي وحا كو شغايا وحا كو ريناي ميد يوم القيامه انه كشاكين قيامه عباده دينييه كو قيامه د بيرين كار با كو دحبو تكون هيكته وحا كشاكين ايسا امم دي ايغو هو رييل لدوبر جويا لا عاصيه المنه الاولين ثم نصبعهم الاخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويلي يومئذ للمكذبين kolka dadka labaabiyay quraanka sheegay dadka inaan labaab inin qabo ama kalaa ka nafalu bil la iqaadayn dadka qabo waa sahoog iyo baa kolka mid la arkaaba jumladan raayti ay sheegaysay dadkii beyniyay ku agungayshay waynu marka la laga karin يوم إيد المارين تاس يوم الفصل يلا كربها يوم خوص بنادي للمكذبين كوا يوم الفصل قديم كوا إيد المارين لا كربها يوم قيام اللي مجيته كوا هو كدعوار كدول قدر أمرك علينا تسي النجا إن المكو إعتبار قال أن أمضيه أذوك إنه رجل بعدي قال تعالى سدوه يألمه لك ما هو أن ذبر جويني كو نكو إيد ثوري وقوم النخ هي قومه يقوم مصالح خير عادية يارت مذية با النخ مووان الحلاجين وهالاجن ثم الدبدات نستيعهم ج موواننا بالهالاك ك عسين الخرين قو على آخرين قو ك ب قوم مشاعد كلهالاجين وفري أات بعد كلهالاجين قو ك بما بعضين يقوممل يكون نبي برهم عسيية ثم الدبدات نصدهم مووانا قو ه عسين الخرين قو bil halaaki ban qur raasiimayo sida ku loo dabar gooyay ayaa kuwana loo dabar gooyay kolka hadii kuwi hore iyo kuwi xigay ba halaag laysaga dadu geeyay kadalika sidar iyaga u halaagmaybaan naf'alu kusamayn doona mudarahu naf'alu أي عرضت على مارينا، وصلني إلى هو ضمير سأجده، لنه بدل ماي، كذلك صدق أن كله ركوسا ميني، لأن فعله ركوسا مين دونا، بالمجرمين كواذبيا ذووي، قل فوين غصي بأي عذاب دارن، يومئذ مالنت لك ربها من مكذبين كواذبيا، إنما كله رلاذبيا، مجرمين فركوسا مين دون عذاب ذكر، واحد حرف آيات كأي شيء، ما اي ولي اجيدايه كو واساهوغي بو سونا بي خالق اسي دا ابوري دني هور سو ايمنتين ايان حول كو اهين ايا خدينو شيغا يا سبحانه فقال اي بووخو يوري الم نخلقكم موانا اليد الابوري من ماء موانا بي يد كابوري ما هينو جليصن وخقيران او فجعلناه به ان يال في قرار المجلين غدي مكين انو اسنو الهدا مكيسا كو ايلاليه وإلا illa huwa la fi samaahu sugeeraw um hada cilinay kul ka ilaha ba marna kulu jeediya horta waqtigi umusa lagaarana ilaha ba soo gaddinaay kul ka ma shaayada dilicisan maal wax la dhiisaana قفل قدرك أبو قدريبو كجرا إلهو حيلي فقدرنا أحدك أنتو ماشا كجرا هرققوا مرايو مرو لعانيهي مرو بيديهي مرو عدينيبييهي مرو انتا سيدافي إيا مركو لاشو إيا مددو كجرا وحيبان جانقو ينون قياسنا إلهو حيلي فالنعمة القادر انتو واحد جانقو يشيو واحد ويعلم ما في الأرحام بين صورة الغمان كصو رمى إن الله عنده علم الصعق وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام كل كوحه مشى كوجله إشگاه أب كل كاس يري فقد قدرنا وحو البال قدرناه هيرك يا وخه مرئيبا نجانقين فنعم القادر انت سنة اننا ابو بروا قبدن وين عذاب درن وحاله يوم عيد مالنت لك لبحايه للمكذبين قوه الدنيا لعن اللي ابورميو وأما القرآن أيه دانيار يوحى صلى الله عليه أما أم والدك الذي هو الدليل القرآن أي إن خبصناه وأمة ملابس البشر كوابورك وديدلا كواسي بلقنا عليه كل كويلة وقولنا أي كواك قب مورك إذا خبص يا جس وحابور البشر ألا منخلق موانا الذين أبوروا والذين أبورنا مما إنديه مهونا إنسان وحقنا ونخسناه وفجعلناه أن نبيه يلي في قرار المجلين جوهه مكين حتى لا إلى لي إلى قدر المدة أنت جارو غارو معلوم حد يبلغ يقان فقدرنا وأن جاء جنهرق روحا في مرى فنيعم القادر أنت وحجانق سان دوغ نعمه بدل ما هي ويلن هو عذاب عذاب وحاله يومئذ ما لن تالله كربحا يو للمكذبين كود بيني سيدا اي بين ابوراي وهذا لينو شيكا يا ذلك كان الى دوشيس انو ابووراي انو فيلان غيري يا نولبا يسيد ذلك اوسماي ساي iya fiido dibadda laagu qaatay ciisana loobood boodin iya buraha nugu aduray waynigoda iya masalix weeno yaab leh wa hadar la fahmay quraankuna kun iya afar bqolo sana koor uu sheegay oo masalixda buraha ku jirta oo buruhu dulkii ku aasan تروريه يوحا سيقبصانا ايان هوا دي كتر ما ايان كران تأل لكو ابوور إليهي ميل اللهم اشي بورانا بالروب كوها كوبة دانيهي كلها سي روب كأي سوى نوغا يام برفاكو سوى باعايا كلها وحا وبيعال دي الله عايا بوره وصد بكبح كلها وحا لرقا يسا ايادا بيهي لجاه لاي بورتا ايان نوكي اي ايد اي اي اي ااسي تي وحي لاي سكرره كيباي مي لافات اي حدير ركسه قيسه شيئي بجوهرته قال تعالى <تصفيق> الى وحو يريد سبحانه ألم نجعل موانا يلي الأرض نلكي كفاة من ذلك الأرورين موحدة يعانهم مالو تقرابا إذن كجرة نلكي بها كفاة وإذن أرورين كفتقوا وحووا يا الله هو الجمع انتوا إذن أروري يعني وحدة يعان لذلك كارك ونلكي دوسي سقاربا مالكا قلنوا ليهاي ألم نجعل الأرض نلكي موانا يلي وإيا الليل كفاة من ذلك ك إذن أرونا يو إذن كلمنا يه أحيانا إذن كون نون هي موافات إذن كوجري يده لبعض أربعة أو ما يكنا على نية أو جري هذا كفيل وحين نرى ندش هذا كفيل أحيانا إذن كون نون هي موافات إذن كون جري فيها أربعة جري هذا خواصية برو واول سامي خاتم كار كري يا وافقنا وهو بياشي كسعود الله عايق بورها ما أنبيا موانا الذي كورا بني فراتا معانو حبك برشاء ويلو العذاب داريه هوق وحالي يومئذ المالنسا لكالباحا يو للمكذبين كوة بانيه رب دولك إنو أبوري إيا إنو أمضى بيها أوكينو أو لواحو لواد دباعي دولك إسكا أبورمي بيها إياقا إن فميسين وحن مامل ألا إنه كيّمي هو سهولي عذاب در الله حصيال في ملكة مجرمين تأهى وعذاب في أي بانين أيين للي هواكا سكاع قال تعالى خبّقوا خوري لإنطلقوا صقم مجرمين تيني قيامة بانتين إلا ما سيحقه وكعار هات كنتم أهان جرتين بيه إساقة تكذبونك وبانين حجابك الله إذن إياه آخرة به ديني تن وحي هواكا سكاع وكعار ليس أمروين انطلقو سيدي إلى ماكي حدثة أتكنتم أهنجل تنبيه سيدي تكذبونك وبينيه انطلقو كع يدي بلصيفة سيري إلى ظل مذوبا ذو كعسر فصماء هو مذو فالحن لي ثلاث سعاب قيبي السدح بحاي نارتي اوميكي الدخاكي يقيقي كبحي ويقذبو كسر النغضي وسبح قيبو صيني واركي ويني كبطي أيو سدح مضح اول يكبط المنون هيا ظل مذهب الى مجد وكا لي ثلاث صعاب كيبين الفضح اصاحيبه لا ظليل الالم اهين من حرق يا قبولك ولا يغني منك دفاعيان انا نهين بسبب مجدي وجرمي سان لا حملي كرين من الله اولكاد دمي او امي الكرنتي اول لاهنا واكوا هيا مجدي هنا واكوا هيا كل كاين فينا هو كرديني كني يا بالارض حقنا مكتبا لو جرى نار تقيقي كبحر ملوغيسة ونوى البحر إجابي سورة نور بينه كسو مرنى كسو مرني من هذا ومر ربي رب ماي يقوك ظلمات في بحر لدي يغشاه موج من فوقه موج صحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكدرها يراها وقفة كده بل وحك هذا أداي إسرعان إذا أخرج يده هذيه جعان تيسه أوساءه بحيه وإنها قهر قبطه لم يكد يراها إنه أركسيه مايه وما لم يجعل الله له نورا فما له منه كل كلك الله ما ماها ميت ولا يغني ميتها بغيانة ماها من اللهج أولك أو إساقي أو مجدئة يوصنحوص إيهات قبولنا كل فلإنه سنكا دافعي منه قوم ميجي أولك كويرك تين واقوس عنه نارتي بالأرق سليوتو مانا يسم فبوحو إنها نارته صرني وحي جنايسا بالشرار إن ذنبابور الجنايسا خل القصر سر لنا ذا وحوي النار سمر كيسا أشدنتهاي وح كفن فنينا أيه حبذا كفنين إسا أيه أقول الدار وضوي طلنت وقع عليه وين وحوك غبف حدا مذا بكسر واحد مد الجيل مد مذو حدا سر ذا را وسيد الجيل وبدنيه حرفت الجيل إذا مد مذو بق خلقاسال الجيل نام مد مذو بيكون تلك الوحى سيقنقن عيساء وأنجوك سلحين إذا يخد عيان مجرمين إنها النارة صار من الوحى قبطاء بشرار دنبابوروين كالقصر صار للمدووين كأنه وحد موداء وحق مدفك جمالات جيل مدمدو جيل مدفك سارك صفر وي جيل وحد موداء مدمدوباد موداوه ويل العذاب درن يومئذ مالنتا يوم الفصل قال لك البحر يوحو أسوك للمكذبين اكو البدين مال انت اياته خفي يوم كي اولي بلصي شيغى الى وجهه سبحانه هذا يوم كان الله يدين شيغى يوم مالين لا ينطقون اي حد لي ولا يزن ان لو اغران لهم اي اني هذلانه فيعتذرون اي عذر دارته قلنا شهد لك ان لو اغلين باموقتى سوره غافر ما حين القسو مرمي يوم لا يرفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوءات وعويا حتى هذه وحشة شجاعة يدي كم غلي ميسو ولو ألقى معاديره وينفمر هذا ويوم الفصل أي واحد يشعر كل عرس ما الإنسان قيام يوم الفصل قال لي لا إلا يوم يوم ما لا يندقون عافيا لكم أن هر لي أو ولا يذنو أن اللؤلؤ لاني لهم إيجا وفيا عتذرون يعذر ذاتا ويل أذاب درم وحالة يوم عيد المال ينتل لك الضحايا للمكذبين قوه بيني ان هذا لو اغلاين يوهي ايات تشيغين شي لاي سوره ده سوخ رانت هايار وحين صو مرنا اي اي يوم لذيل باليوم الفصل وما ادراك ما يوم الفصل شي يكون كي اين نشرح يوم الفصل اها حد رب يلي سبحانه هذا يوم الفصل جمعناكم ولا و هو اللي جاوبها وما ادراك ما يوم الفصل مالنتها يوم الفصل اللي يرا قالك رب احي جمعكم وبشيه وما لينت الرؤس لنبلميه ا امده ليسو كاني اي ددكي ليسو هرجيديه ولا ولبل ولا هذه سي قرت <تكتبت> لا اوغي كل ك قوله لاركاف عداله لو قال تعالى تبيوح ي لهذا كان يوم الفصل لك رب ما يوم الفصل اللي ولن جلي وكان لسهكي كل من إذنك كروم يوم محمد كا يا أولين أنت إذن إذنك هو رجيم إذنك أوملاها وجودا باليوم يوم محمد كا يا واحد إذنك هو رجيم منلد آدم أبو البشر لقصف باللابو لمعناكم إذنك يا واحد كل مني والأولين أنت إذنك هو رجيم ليس كل منيه المي واحد نعيرك سدا الله يشوطها قيت صي وإن كان هضوء هذا لكم إذنك مخلوقا كيد الحجر هذا واحد من المية أودي إيطالي عري مسك عليه ذي إلى هذاي لفكي دوري حاجة صفر فلمنته كل كلك وح وح كألي روت وح يال للي يه أي أمر كان مقيسه أمر تعزيز <تصفيق> باللي يلا إن تبنجر توضع كألي ضل نجوك جرايا هذا وح ضج بركري ضو حيال اللي كل أي كلك أسره إن الجير فإن كان هدوه هذي لكم يدينك كيد حجر حداد حجر إياه دبنمية مسكعية سياسية حال دقال هايسان إله بايري فكيدوني بلي حرصوا حقا قب ويل العذاب درن يوم ايذ المالين تقيامو ني المكذبين كوه يوم الفصل قد بينيه بوسو ناريو قلقاتا متقديمتي لتابتي وحظاير لك تابتي وطريقة في القرآن كتنهيبتي بي نقوبة إياه قياما كشاكين تيدا فكادكي الله كبقاي يراحة اللوغوطة لقريبة وحي لك تابناي قال تعالى بوحيه إن المتقين مجرمين بين شكينيني إن المتقين بذكي إسئلاليين أما جني أما إنس أما وحي إسئلاليين من الكفر والمعاصي إسئلاليين قال لي ما أي قال لك فرطاني عاسي أي شرعة خلافان إنت إسكائر علي سي كوا فيما شقدا إياك قرن كهورك مجلاني في ذلال خوش قده بيكس غنيفين وعيون خليال برقناية يا إلى البريراء يوعان يوم ملأ به خمراء وحسي لحد بارنايا وفواكها أنت تنشله الرحلونا يأرك الغذا وحسي في سقايا ومن ما فيك من يشتون يوجعله أنت لو عكوا خير ما يجا استهدوا ذا وهي أي ربنا إن المتفقين وفي كفر يوم معصية دمسيك إلى في ذل على الناس جده بيكو وعيون اليال برقان يبي يملق يانيه خمراء يكسغين وفواكه الراحيه مري على بايكسغن يهن مما في كميل يشتهون يغج عليه كل كاس ارغن لو لايه كنو عنا وحا ادي عليه طال ما شيل كلو عنا واشرب عبد ادب القران كره انت يا عبدوا اني عنت وريجو عبد دميس يا دمر خورو بيو دونت كانتو او كل كواحد ويأكل وشربوا. أخبرنا الأولاد ده بلد بالعباء. عنا ربي سبحانه وشربوا عبء. حنيا يدينك الله يدينك بوجاذي نعيو. هم بالي الله يدينك درايو. أما إذا عندهم يقول مر لا دهيت. لوحة عندها دمك الله قادا ولن بحاجة مجنان. لوحة على وجهك دفته. يقول داع قرمو لعبدوا حيو. دواته حنيا ترميدهم يقول مر أول واحد يبات يحنون كذا لنا يجرين كلوا عنه وحابروا كذا وشربوا أب هلية أنسوا عافماتي لا هلية أنسوا والله يدمن فهم بلينايو بما سببتي أتكمتم أهان جرتين أدنو كم لك جوكتين تعملون قوة مني عملكم بمعوها إن المستقيلن صوم الرؤي سلاليانه هؤلاء رواحين النري لبدر في بلادهاي رفي وحوي وحيلو فراد جدته رفضت وهي اللجار رب أتقبل وستعود كل كمكم مسردين لجويري وهذا وحي الله فري واجب هان الجوتاي وحي الله كربي كتريد كل كابما كي صلبتي أيادنا لا أي خير كأهشم أتكونتم هايدن تعملونا كواسا مايو كل كأساربي وح كني وح يرب وقاح مطائف اللو كوبا يانو سناين أي وحي ونعكس مايو نم برواق ذا أولكوا الميار رب شاقي سبحانه فقال إيبوحي يري إن أنجى إيبه كذلك sidaa adarkaysan la idin saagaaybaan maji ku abaalmarin doona almuhsine wixii wanaagsan ma yeelo kale oo hadaa waqtiga quraanku soo dagay quraanku inta waqtiga kooreejay kama shekaynay maji almuhsine kuwa dibka iman doona dhalan doona wadaagsanayaana iyagaana khayr ka san ku abaalmarin doona kadalika sidaa la idin saaga inaan anaga المحسنين دتكونا قسمايا ويل عذاب درن ي هوغ يبا و يومئذ اسغناد يوم عيد يو المال للمكذبين لك الجنة ي للمكذبين كو الجنذه برواقد بينه غير جننمج كل كاو الجنة جننمد بينيه مكذبيينتا و خا كدحا يار الى و خو يلكلو اذن نعنا كل خا و خوي كلو لو لها برواقدي اخريه هي اما كون و خا كلو للي هي من ذا الذين في إيمان أيه إنكم أيذ دون عسكرية كلا على عود كل حيث ودعي عضوذي وإلا كت والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل أنعام والنار مث مصر. والله مسيرة محمول كلوا عنه وحاقتين نجال وتمتعوا بسر حيث قليلهم ما المهد نشين كل إناكم منكم مجرمون هو حقي وير عذاب عذب درن يومئذ ما لينت الله كربها يا وحو اسغناदय للمكذبين قوه بيني ما لينت قيامه تفسيركم مجرمين تقول دعيار المجرمين لا ياوا قوه الى وحو انه واذا قيل هذه لو لهم مجرمين ارك اوت كده هذه لا يكونوا فكر ما يا مركزه تاريخ وطلب جعل أما انا المودي كل إجرامك في وها لو فسرته كده فالذي تكون لغواهي إبروهي وإذا قيل هده اللونجلة لهم مجرمينة إركعوا تكون هده اللونجلة لا. لا يركعون تكن مايان وين العذاب درم يومئذ مالنت لكالباحا يو للمكذبين كوا صلاة الدينيات دي دي تكون واي أي أسرنا دي وحايا بواصورة اللغوقة بقبايي هدير ربي السيداء أحد الله هسولكي سينا هدله وركي واركي ربي الرسول الذي وارك اللغوقن عيال إشويدين ايه أحد كورك سلا يلا يلا سوايا كل كاسر ربي سبحانه فبأي حديث وركابي بعده ورك إب دبلي أيؤمنون الذك من خمائنها جاء جاء الله بغضب إني شيطان وإله زاد وركهبل دم يلينا ورب بايد الله ضلي ورسول بايد الله ضلي وأنا سوت阿根廷 ورك عدون إسانت خمائن إسانت إذا نقبل كاسر توي فبأي حديث فبورك سكابي بعده فبأي حديث وركابي بعده خبي وركي سدمني أن يؤمنون رمين أيام والله سبحانه وتعالى أعلم